كموعدا موعدا لا تخلفه وظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرق نحرقنه ثم لنصفنه في اليوم نصف إنما إلهكم الله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا واسع كل شيء علمك كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من دون ذكرى من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القيامة من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القيامة خالدين فيه والساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين ونحشر المجرمين يوم انذرقا اتخافتن بينهم إن لبثتم الا بثتم إلا عشره نحن أعلم بما يقولون اذ يقول امسلهم طرقه الا بثتم الا يوما ويسالونك عن الجبال ويسالونك عن الجبال فقل انسفها ربنا اسفا فيذرها طعنا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 الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون به علمه وعلى وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ غُلْمًا قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على دابل دابل دابل دوت, دوت وخير الدعاء وخير النجاة.